كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسن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 يَا <أيها> الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأن فِقُومْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَى أجل قريب فَأَصَدَّقَ وَأَكُم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون